دون المؤرخون تراجم العلماء ومناقبهم وأذواقهم فذكروا لنا ما كان يفضله كبار الأئمة والفقهاء من الألبسة والألوان والمأكلي والمشارب والأثاث والمراكب